أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده ك ت ا ب و ل م يجعل له عوجا طيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا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 أ م حسبت أ ن أ ص ح ا ب الكهف و ا ل ر ق ي م كانوا من آ ي ا ت ن ا عجبا إ ذ أ و ى الفتيه إ ل ى الكهف فقالوا ربنا آ ت ن ا من لدنك رحمه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 وكلبهم باسق ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم ن و ل ي ت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أ و ب ع ض يوم قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فابعثوا أ ح د ك م بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر, فلينظر ايها ازكى طعاما فلياتكم برزق منه وليتلطف ولا يشردن بكم احدا انهم ان يظهروا عليكم يرجوكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا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 حتى إ ذ ا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إ ذ ا جعله نارا قال آ ت و ن ي أ ف ر ض عليه قطرا فما اطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا ر ح م ة من ربي